بسم الله الرحمن الرحيم عندما هذا السؤال اخذنا في درس في فتح الودود المجرد والمزيد فعندما هذا السؤال عندك يا ابو احمد المجرد ينقسم الى عفوا الفعل كل من الفعل والاسم ينقسم الى مجرد ومزيد فالفعل أقل ما يكون عليه الاسم والفعل ثلاثة الفعل يرتب يرتفع مجردا فيصل إلى كم إلى أربعة والاسم يرتفع مجردا فيصل إلى كم خمسة وبالزيادة الفعل يزيد فيصل إلى ستة والاسم يزيد فيصل إلى, إلى سبعة طيب فإذا كان أقل من ذلك أقل من ثلاثة أقل من ثلاثة مثل يا دم ويد عندك يا من آدم أقل من ثلاثة مثل قل إيه نعم لكن إذا وجدناه أقل من ثلاثة نعرف أنه ماذا حصل له حذف إذا وجدناه على حرفين نعرف أنه حصل له حذف حذف أصل وإذا وجدناه على حرف واحد نعرف أنه حصل له حذف اصلين حذف أصلين لأن أقل ما يكون عليه على ثلاثة فإن وجدناه على اثنين فالمحذوف واحد. وان وجدناه على واحد فالمحذوف حرفان أصلان طيب عند من هذا السؤال ره على وزن ماذا؟ ره عند من هذا السؤال قلنا فعل الأمر من رأى في قلنا في درس من دروس العامة إن فعل الأمر من راى ره من رأى ره فيكون ره على وزن ماذا يا وليد؟ فه على وزن فه الهاء هاء السكت زائدة تنزل مثل ما هي والراء هي الفاء راء هذه الراء الهمزة محذوفة الالف محذوفة ره راء وهاء السكت هاء السكت زائدة تنزل مثل ما هي والراء هي الفاء فره على وزن فه طيب عندك عند من عندك يا حبيب نم. نم من النوم من نام على وزن ماذا؟ انظر الآن الثلاثة نام الذي أريده نم نام على وزن فعال نم على وزن ماذا؟ ما الذي حذف في نم انظر لنا نم العين طيب قلع على عينه ما لك نم على وزن ماذا اسمعني فقط اسمعني فل احسنت نم على وزن فل طيب طيب مر مر مر زيدا يصنع كذا مر زيدا يا عبد العزيز مر الماضي ماذا مر مر ما ليس مر الذي هو ضد الحالي مر زيدا يفعل كذا مره بالصلاه مره فليراجعها من امر الف ماضي امر فمر على وزن ماذا يعني هذه قلنا نم نام وهذه نم ما الذي حذف العين فنم على وزن فل نم على وزن فل طيب مر مر قلنا الماضي آمار فل ياسمين امر هذه الفاء وهذه العين وهذه اللام الفاء محذوفه ما الذي بقي مر على وزن علم الفاء هذه التي هنا محذوفه طيب مثال عندك ياله اي شي شي بيزيد شي بيزيد شي بيزيد ارجواها الى ماضيها شي بيزيد شي عندك خبر شيء بزيد ما ماضيها وشىء وشىء بزيد ذهبت الفاء وذهبت الالف بقيت الفاء التي هي الواو وذهبت الالف التي هي اللام ما بقي الا ماذا العين شيء بزيد معناها وزنها ماذا عين واضح طيب طيب عندك يا عبد الرحمن عندك تقول في ساعة هند هذه التامه هي هذه التاء ما هي قامت سعت ذهبت أكلت تاء التانيث تاء التانيث الساكنة فهي زائدة الف... الفعل الماضي ما هو سعاء ما هو المحذوف الألف هذه الألف تقابل ماذا تقابل اللام فإذا سعت على وزن ماذا سعت على وزن فعت هكذا لله يا بوك طيب سعت على وزن فعت ما المحذوف اللام واضح الآن درس الحذف أم لا طيب طيب انتبهوا به الآن ماذا قال بعد هذا اوزان الافعال والاسماء المجردة اولا الفعل اعلم أن أول الفعل الثلاثي المجرد لا يكون الا مفتوحا وثانيه اما مفتوح أو مكسور أو مضموم فنتجت لنا ثلاثة أوزان فعالة نحو ضرب وقعدا وفعيل نحو عالم وفرحا وفعولة نحو شرف. الثلاثي المجرد الثلاثي المجرد يأتي قال على وزن فعال أصوله الفاء والعين واللام انتبه الأول مفتوح أبدا ما فيه إلا الفتح والأخير أيضا مفتوح بني عن الفتح بقي الوسط يأتي محركا بالحركات الثلاث لا يأتي ساكنا إنما يأتي محركا بالحركات الثلاث اما الفتح واما الضم واما الكسر إذن كم اوذان الفعل الماضي كم ثلاثه فعل فعل فعل فعل بالفتح اتى لها بمثالين وبالكسر اتى لها بمثالين وبالضم اتى لها بمثال واحد فقط بين سبب هذا التمثيل فقال والوزنان الأول والثاني يأتي منهما المتعدي ويأتي منهما اللازم فإذا مثل بمثالين المثال الأول للمتعدي والمثال الثاني للازم ضرب متعدي قعد لازم علم متعدي فرح لازم أما الثالث فلا يكون في الأصل إلا لازما فلهذا اتى له بمثال واحد فقط قال والرباعي المجرد له بناء واحد وهو فعل لا لا نحو دحرج ودربخ قال ويأتي متعديا كالمثال الأول ولازما كالمثال الثاني إذن الأمثلة لقصد أنه يأتي منه المتعد ويأتي منه ماذا اللازم ما معنى دربخ الكلمات الغريبة الموجودة في الكتاب عقدنا لها فصلا في آخر الكتاب آخر الكتاب صفحة 143 إذا, هناك إذا كانت هناك كلمة غريبة أشكلت عليك ارجع لذاك صفحة 143 وتجد معناها قال دربخ طعطى الرجل رأسه. قال دربخ الرجل طأطى رأسه وبسط ظهره طأطى رأسه وبسط ظهره طيب قال ثانيا الاسم وأبنية الاسم الثلاثي المجرد أحد عشر بناء إذن أبنية الفعل كم؟ أبنية الفعل ثلاثة فعل فعل فعلا فعل. وأبنية الاسم أحد عشر بناء وذلك أن أول الاسم الثلاثي إما مفتوح أو مكسور أو مضموم وثانيه إما مفتوح أو مكسور أو مضموم أو, مضموم أو ساكن فمجموع الصور ثلاثة عشرة صورة منها وزن مهمل على المشهور وهو في عل بكسر أوله وضم ثانيه فالباقي بعد ذلك أحد عشر وزنا وهي ثم ذكرها الآن الماضي يا إخوان الفعل الفعل الماضي من ان جاءت الصور الثلاث من نظر إلى حركات العين وسط فعلاء فعلا فعلا ثلاثة أوزان الاسم انظر الاسم الفاء بثلاثة الفاء بثلاثة مفتوح مضموم مكسور والعين بأربعة مفتوح مضموم مكسور ساكن كم أصور 3 في 4 بكم 3 في 4 باثني 12 الضم سيكون مع الأربعة هذه والفتح سيكون مع الأربعة هذه والكسر سيكون مع الأربعة هذه إذن الضم سيكون على ثلاثة اربعه أوزان والفتح للفاء سيكون على اربعه أوزان أيضا اعتبار العين وكذلك الكسر تكون أربعة اوزان كم مجموع الصور أربعة وأربعة وأربعة ثنت عشرة صورة من هذه الصور صورة المكسور في الأول والمضموم في الثاني في عل في عل في عل هذه مهملة أخرجها من الثنتي عشرة صورة تصير أحد عشر, أو أحد عشر قال الوزن انظر في هذا الجدول وهي في هذا الجدول جعل العمود الأول لما كان الفأو فيه مفتوحا والعين بالحركات بالحركات الثلاث والسكون فصارت أربعة أمثلة العمود الثاني الفاء مكسورة والعين بالثلاث الحركات والسكون صارت أربعة الوزن العمود الثالث الفاء مضموم الفاء مضموم والعين بالحركات الثلاث والسكون صارت أربعة أوزان انظر الآن فعل فعل فعلل فعلن نعم لا عفوا فعل لأنه اسم والاسم منص منون فعل فعلل فعلل فعل ما هو الثابت في هذا العمود حركة الفاء ثابت في العمود الأول حركة ماذا الفاء الف كلها فتحه والمتغير العين اما اللام هذه للاعراب ما لا ندخل فيها فعال مثاله فرس فاعل مثاله كتف فعول مثاله عضد فعل مثاله ماذا فلس طيب طيب الثاني فِعَالٌ فِعِيلٌ فِعُولٌ فِعْلٌ المثال عنب فِعَالٌ إِبِيلٌ فِعِيلٌ وفِعُولٌ فِعُولٌ لم يمثل لها لماذا؟ لأنه مهمل لأنه مهمل وفعل حبر العمود الذي بعده فُعَالٌ مثل صُرَدٌ طائر فعيل مثل دؤيل قبيلة وفعول مثل عنق كتب وفعل مثل قفل فعول عنق في المفرد وكتب في الجمع طيب وفعل قفل إذن كم الأوزان هذه 11 قال فائدة وزن فعل نحو دئل قليل لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بالفعل المبني لما لم يسمى فاعله فعل أين تج... تسمعوا كلمة فعل هذه؟ أين تسمعوها؟ أكثر ما تسمعوها فعل يا عمر الفعل المغير الصيغة ضرب أكل شرب درس المغير الصيغة فهي الأكثر وجودا في الأفعال أم في الأسماء في الأفعال فلما كانت كثيرة جدا في الأفعال كل فعل يغير صيغته من الأفعال وعد بدون عدد لا يحصيها إلا الله أفعال كثيرة تأتي على فعل إذا غيرت صيغتها فقصدوا تخصيص هذا الفعل بالأفعال بالفعل المغير الصيغة فلذلك قل وروده في الأسماء وزن فعل نحو نحمد قليل لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بالفعل المبني لما لم يسم فاعله فأهملوه في ماذا في الاسم أو كادوا لأنه مشهور كثير في الفعل ووزن فعل نحو إبل قليل ايضا وللرباعي قليل بسبب الثقل إبل توالي كسرتين وللرباعي وكذلك فعل إهماله بسبب الثقل انتقال من كسر إلى ضم فعل فعل انتقال من كسر إلى ضم ثقيل، والانتقال من ضم إلى كسر أخف منه. فعل فعل أخف فعل انتقال من ضم إلى كسر أخف من الانتقال من كسر إلى ضم في عل في عل في عل. طيب هذه أوزان أو الفعل والاسم الثلاثي. الفعل الثلاثي على ثلاثة أوزان والاسم الثلاثي على أحد عشر وزن والرباعي في الأفعال له وزن واحد لا غير له وزن واحد ليس غير وهو فعل لا وأما أوزان الاسم الرباعي وأوزان الاسم الخماسي نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكتفي بهذا